الحمد لله الحمد لله يوتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ادخرها ليوم الحساب واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ال والاصحاب وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله من يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وتلك الحكمه يؤتيها الله من يشاء يمن بها على من يشاء من عباده فيعلي بها قدره ويرفع بها منزلته لقد ذكر الله رجلا في القران واثنى عليه باحسن الثناء حيث اتاه الله الحكمه ولقد اتينا لقمان الحكمه رفع الله ذكره حيث انزل باسمه سوره كامله تشتمل على بعض وصاياه ومواعظه التي وعظ بها ابنه فمن هو لقمان هل هو نبي ام رجل صالح قيل ذا وذاك والصحيح انه رجل صالح يقول الحق ويدعو اليه كان في بني اسرائيل قاضيا لم يكن من احسابهم بل كان عبدا مملوكا اسود حبشيا وكان نجارا قصيرا افطس غليظ الشفتين مصفح القدمين فهل نقص قدره وسفلت منزلته لا فلقد رفع الله فلقد رفعه الله بالحكمه فهو سبحانه لا ينظر في الصور والاجساد والاحساب ولكن ينظر في التقوى في الصدور والايمان في القلوب ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير فعن ابي الدرداء رضي الله عنه انه ذكر الاقمان الحكيمه فقال ما اوتي ما اوتي عن اهل ولا مال ولا حسب ولا خصال ولكن كان رجلا صمصامه اي شديدا صلبا سكيتا طويل التفكير عميق النظر ان على الانسان ان يشكر نعم الله ان يشكر نعم الله عليه ولذا امر الله لقمان بشكر تلك النعم النعمه العظيمه حتى تقر هذه النعم وتزداد وترب فمرجع الشكر للمنعم عليه لا للمنعم ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن اعرض عن الشرك سلب النعمه ولو بعد حين والله غني عن العالمين ومن كفر فان الله غني حميد شكر الله عباد الله يكون باللسان حمدا واعترافا ولهجا بها وبالجنان اعتقادا واعترافا وبالجوارح طاعه وامتثالا للوامر وامتثالا للاوامر وللنواهج اجتنابا واذا قمت بالشكر فانت من القليل الذين يقومون به وقليل من عبادي الشكور ايها المسلمون لقد ذكر الله سبحانه مواعظ وحكم لقمان لابنه وحكم لقمان المرويه عنه كثيره ماثوره وكثير منها موجه لابنه ولا غرابه في ذلك فان الابن هو فلذه الكبد ومهجه الفؤاد والاب المدرك لعظيم الامانه الحريص على صلاح ابنائه واستقامتهم يدرك قيمه التوجيه والنصح بين الفينه والفينه كلما وجد فرصه وحلت مناسبه ولعلنا نتساءل هل نحن قمنا بهذا الواجب ام اننا انشغلنا عنه ام اننا نسجر عند الغضب بحجه النصح ان الكلمه الطيبه والموعظه الصادقه تؤثر في سامعها ولو بعد حين وعلى المسلم ان يبذل النصح وهدايه القلوب بيد علام الغيوب ونصائح الاباء للابناء لها طعمها الحلو ونكهتها الشذيه لانها مغلفه بالحب والحنان والابوه والتجربه والصدق ولذا حفل تراثنا بوصايا كثيره جمعت في كتب مستقله عباد الله لقد وصى لقمان ابنه بتلطف وتحبب ناداه باسلوب محبب الى نفسه رقيقا عذبا في خاطره فقال يا بني بتصغير وتمليح وتحبب فهذه الكلمه تشعر الابن بالقرب والشفقه والمحبه اول وصيه وصا بها لقمان ابنه الابتعاد والتحذير له من الشرك يا بني لا تشرك بالله حيث ان الشرك اعظم ذنب عصي به الله فهو ذنب لا يغفره الله والمشرك مفتر اذما عظيما ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اذما عظيما ان المشرك ضال بل لا احد اضل منه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا والشرك يحبط العمل وصاحبه مخلد في النار انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه والشرك اكبر الكبائر ان الشرك ان يتخذ ان يتخذ العبد غير الله من نبي اولي او ملك او ملك او قبر او شجر او حجر او كوكب او اي مخلوق ندى لله يحبه كحب الله او اشد حبا ويخافه ويخشاه كخشيه الله او اشد خشيه ويتبعه في غير مرضات الله ويطيعه في معصيه الله ويشركه في عباده الله لقد بين الاقمان عليه السلام لابنه سبب النهي وهو ان الشرك ظلم عظيم فلماذا كان الشرك ظلما عظيما لانه لا افضح ولا ابشع ممن سمى ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب وسوى العبد الناقص الضعيف الفقير بالرب الكامل كامل الصفات القوي الغني القدير وسوى من لا يستطيع ان ينعم بمثقال ذره من النعم بالذي انعم بجميع النعم فما بالمخلوقين من نعمه الا الا وهي من الله سبحانه وتعالى فهل بعد هذا يوجد ظلم اعظم من الشرك ان الشرك ظلم في حق الرب وظلم في حق النفس حيث ينزل قدرها ينزل قدرها من عباده عظيم الى عباده حقير عبد ضعيف وظلم لها بايرادها موارد الهلاك والعذاب عباد الله هناك ملحظ تربوي وهو ان لقمان عليه السلام عندما نهبنه عن الشرك بين له السبب في ذلك وانه ظلم عظيم ولهذا ينبغي في كثير من الاحيان بيان العله والسبب من المنع حتى يقتنع المتربي كما انه لا يلزم لا يلزم من ذلك دائما حتى يتعود الطاعه ينبغي لكل مسلم ان يحرص على هذه الوصيه ويرعيها جانب الاهتمام في نفسه وولده فيربي فيهم الايمان والتوكل على الله والخوف منه والالتهاء اليه وانه العظيم ويهتم بابعادهم عن الشرك من التعلق بغير الله او التعلق بالاسباب دون الله سبحانه لقد وصى لقمان ابنه بالابتعاد عن الشرك ثم وصانا ربنا وقرن عبادته وقرن عبادته بالوصيه بالوالدين ووصينا الانسان بوالديه ثم بعد ذلك وصى لقمان ابنه وناداه مره اخرى بتحبب وتلطف يا بني يا بني انها ان تكون مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ياتي بها الله ان الله لطيف خبير انها وصيه بمراقبه الله تمام المراقبه فهو سبحانه لا تخفى عليه خافيه ان لقمان ينبه ابنه إلا أن المظلمة أو الخطيئة أو المعصية أو حتى الطاعة لو كانت مثقال حبة من خردل وهي أصغر الأشياء وأحقرها ثم تكون هذه الحبة محصنة محجبة في وسط صخرة صماء لا تظهر ولا تبين لمخلوق او تكون ذاهبه غائبه في السماوات في هذا الخلق العظيم الذي تبدو فيه النجوم والكواكب الهائله وكانها نقاط صغيره فكيف بحبه الخردل او تكن هذه الخردله في الارض ضائعه بين ترابها وحصاها او غارقه في لجج البحار العميقه الهائله لا تظهر لمخلوق ولا تبين فان الله فان الله تعالى يعلمها يعلمها وياتي بها ويحضرها متى حين يضع الموازين القسط لليوم القيامه انه سبحانه لطيف لا تخفى عليه خافية لا تخفى عليه الاشياء وان دقت والا طفت وتضاالت خبير بدبيب النمله السوداء في ليله الظلما على الصخره الصماء الملساء فتبارك الله رب العالمين وما يعزب عن ربك ميمثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين اترون ايها المسلمون اترون ايها المسلمون اننا امننا بهذا حقيقه الايمان لو امننا بهذا حقيقه الايمان هل ترون أن نكون على ما نحن عليه الآن هذه الرقابة الإلهية العظيمة لو شعر بها المسلم وأيقن بها تمام اليقين هل يقارف ما حارم الله مستخفياً من الناس ولا يستخفي من الله وهو معه وهو يراه انه لو شعر الانسان بالرقابه الالهيه كما يشعر في بعض الاحيان بالرقابه البشريه الضعيفه لاهتم اشد الاهتمام لاهتم اشد الاهتمام بتلك الرقابه ولضاقت ولضاقت عليه نفسه فكيف يغفل عن رقابه الله ان رقابه الله ان رقابه الله فيها الخشيه فيها الرحمه فمن يعمل مثقال ذره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الا ما اجدرنا أن نشعر برقابة الله والطلاعه فنحرص على مثاقيل الذر من الحسنات ونخشى مثاقيل الذر من السيئات جاء سائل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت لجاريتها أطعميه فوجدت تمر فقالت أعطيه إياها فإن فيها مثاقيل ذر إن تقبلت ان المسلم حينما تجاذبه نفسه الاماره بسوء العنان ان المسلم حينما تجاذبه نفسه الاماره بسوء العنان فانه يتذكر العظيم يتذكر العظيم الخبير والاطلاع ويتذكر مثاقيل الذر من السيئات فيلجم نفسه بلجام الخوف فيخشى العظيم وا ان ضعف نفسه وسقطت وسقطت في الشر او في مثاقيل الذر من من السيئات خاف وادلج خاف وادلج يسعى تائبا راجعا نادما لانه جاهل العظمه جاهل العظمه فتذكر تذكر الجليل فرجع وتيل كسيمه المؤمنين ايها الاخوه لننظر في اعمالنا لنقارن بينها وبين حبه الخردل ولنتذكر وصيه لقمان تلك الوصيه التي ينبغي ان يتمثلها الناس كل الناس ليسعدوا ويامنوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني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 وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ال ال والاصحاب وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله بقيت بعض الوصايا من لقمان في كتاب الله ذكرها الله في سوره لقمان ونورد هنا بعض وصايا لقمان لابنه جمعها الامام السيوطي في كتابه الدر المنثور فَمِن وَصَايَاه يا بُنَي ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَا تَأْمَنُ فِيهِ مَكْرَهُ وَخَفِ اللَّهَ مَخَافَةً لَا تَيْأَسُ بِهَا مِنْ رَحْمَتِهِ يَا بُنَي أَكْثِرْ مِنْ قَوْل رَبِّ اغْفِرْ لِي فَإِنَّ لِلَّهِ سَاعَةً لَا يُرَدُّ فِيهَا سَائِلًا يَا رَبِّ فَاغْفِرْ لَنَا يَا بُنَي إِنَّ الْعَمَلَ لَا يُسْتَطَاعُ إِلَّا بِالْيَقِينِ ومن يضعف يقينه يضعف عمله يا بني اذا جاءك الشيطان من قبل الشك من قبل الشك والريبه فاغلبه باليقين وان جاءك من قبل الكسل والسامه فاغلبه بذكر القبر والقيامه واذا جاءك من قبل الرغبه والرهبه فاخبره ان الدنيا مفارقه متروكه يا بني اتخذ تقوى الله تجاره اتخذ تقوى الله تجاره بانك ياتيك الربح من غير بضاعه يا بني حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل فلم احمل شيئا هو اثقل من جار السوء وذقت المر فلم اذق شيئا هو امر من الفقر يا بني لا ترسل رسولا جاهلا فان لم تجد حكيما فكن رسول نفسك يا بني اياك والكذب فانه شهي كلحم العصفور عما قليل يقلي صاحبه يا بني لا تاكل شبعا على شبع فانك ان تلقيه للكلب خير من ان تاكله يا بني لا تكن حلوا فتبلع ولا مررا فتلفظ يا بني لا تؤخر التوبه فان الموت ياتي بغته يا بني اتق الله ولا ترني الناس انك تخشى الله لييكرموك بذلك وقلبك فاجر يا بني ماذا دمت على الصمت قط وان كان الكلام من فضه كان السكوت من ذهب يا بني اعتزل الشر كما يعتزلك فان الشر للشر خلق يا بني انزل نفسك منزله من لا حاجه له بك ولا بد لك منه يا بني كن كما لا يبتغي محمده الناس ولا يكسب ذمهم فنفسه منه في عناء والناس منه في راحه اي بني ان الحكمه اجلست المساكين مجالس الملوك يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتي فان الله لا يحيي القلوب الميته بنور الحكمه كما يحيي الارض الميته ببوابل السماء يا بني اياك والدين فانه ذل النهار هم الليل لا ياكل طعامك الا الاتقياء وشاور في امرك الحكماء من كذب ذهب ماء وجهه ومن ساء خلقه كثر غمه ونقل الصخور من مواضعها ايسر من افهام من لا يفهم اللهم اتنا الحكمه وفقهنا في الدين اللهم آتنا الحكمة وفقهنا في الدين واجعلنا من الحكماء العاملين يا رب العالمين اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومحجة قلوبنا محمد ابن عبد الله اللهم يا ربنا فاحينا أعزة على سنته وتوفنا شهداء على ملته واحشرنا يا ربنا في زمرته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 اللهم انت وليهم والكافرين لا مولى لهم اللهم انتصر لنا اللهم انتصر لنا اللهم انتصر لنا اللهم, انتصر لنا اللهم اطعم جائعانا اللهم احم حافي اللهم احمل حافينا اللهم ثبت عالمنا اللهم انصر مجاهدنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما